الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم متلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزّيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ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 قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ جَيْءَ وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين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 أفينا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقل الحمد لله رب العالمين.